بسم الله الرحمن الرحيم 113. إذا السماء فقرت 114. وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت 112. علمت نفس ما قدمت وأخرت 113. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. 111. إن الأبرار لفي نعيم 112. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما 117. ثم ما أدراك ما يوم الدين 118. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله